بسم الله الرحمن الرحيم ألف كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات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 عن سبيل الله ويبغونها, ويبغونها عوجا أولئك في ظلال بعيد وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيهل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز أَلَمْ نَأْمُرْ سَنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجَ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بأيام اللَّهِ إِنَّ فِي ذلك لآيات لِكُلِّ إِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ الْكُرُونِ إِعْمَتَ عَلَيْكُمْ إِلَى أَجَلٍ إِلَى أَجَلٍ مِنْ أَنْ تَرْعُونَ سُوونَكُمْ سُوُو الْعَذَابِ ويذبحون ويذبحون أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نساءكم وفي ذلكم وفي ذلكم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال موسى إن تكثروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله حميد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 فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا, وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما, مما تدعوننا إليه مريب قالت أرسلهم أفي الله شك فاطر السماوات او يدعو لكم يدعوكم, يدعوكم يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم ويؤخركم الى مسمى قالوا ان انتم الا بشر مثلنا تريدون رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم لا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولا نصبر ولا نصبر على ما أذننا وعلى الله الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من ارضنا او لتعودن في ملتنا فاوحى اليهم ربهم فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبال عميد من ورائه جهنم لا تنجعه ولا يكاد يسيغه اكله الموت ويأكله الموت من كل مكان وما هو بميت ومن وراءه عذاب غليظ مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد نشا يوم العاصف في يوم عاصف لا يقضون مما كسبوا على شيء ذلك هو ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بالعزيز وبرزوا لله جميعا فقال الدعفاء للذين استكبروا إما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 فاستجبتم لي فلا تلوموني, فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرحكم, ما أنا بمصرحكم وما أنتم بمصر في كفرت بما من قبل إن الظالمين لهم عذاب وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات جنات تجري من تحتها الأمهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام ألم تر كيف أصلها فابت وفرها في السماء تبتي أولها كل حين بإذن ربها ويطلب الله الأمثال الناس لعلهم يتذكرون وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ أُغْرِسَتْ فِي صَخْرَةٍ يَنسَابُ عَلَيْهَا مِنْ قَرَارٍ يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الحياة الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُنْذِرُ اللَّهُ الظَّالِمِينَ ويفعل الله ما يشاء ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار جهنم يجْعَلُونَ لِلَّهِ أَمْدَادًا لِّيَضِلُّوا عَن سَبِيلِ قُل تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ وَلِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُنفِقُونَ وَيُنفِقُونَ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 فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك تجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وإن تعدوا نعمة الله لا تحسوها إن الإنسان لظلوم كفا وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد بني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أغلل كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإن يزرع عند قدك المحرم ربنا ربنا نقيم الصلاه فاجعل افئده من الناس تهول الاله وارزقهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما في وما نعلم وما يغفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهبني على الكبن إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب جعلني مقيم الصلاة ومنه يقوم الحساب ولا تحسبن الله ظافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعين لا لَا يَرْكَنُ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْتِنَتْهُمْ هَوَاهُ وَأَنذِرِ النَّاسَ وَأَنذِرْ النَّاسَ يَوْمَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أخرنا دعوتك نجب دعوتك ونتبه من رسل ألم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في المساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم وتبين لكم كيف فعلوا وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم منه فلا تحسبن الله مخلف وعده رسوله فلا تحسبن إن الله عزيز منذ انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في النصف. سَأْرَاهُمْ مِنْ قِطْرَانٍ وَتَغْشَى وُجُوهَهُمْ نَارٌ لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَا وليعلموا أنما هو إلا هو واحد